قال أأَرَأيتَ إِذْ أَوينَا إلى الصَّخْرَةِ فَإِنّ ننسثُ الحوتَ وَمَا أَ سَميِيه إَّ الشَّيطانُ أننْ أَذكُرَ وَمَا أَن سَميه إ الشَّيطانُ أن أَذكُرَهُ, أذكره وَاتَّخَدَ سَبِيلَهُ فِيبَحرِ عجَبَ قَاذَكَ مَا كُ نَب قَْتَدَّ على آثَارِهِمَا قَصصاء فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أَنْ تعلمني مما علمت أشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تَصْبِرُ على مَا لم تحط به قبرا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 قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا فهل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى اذا سواه بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمه من ربي